تَخْرُبُهُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صدودا فَكَْفَ إِذَا أَفَابَتْهُمْ مُفبَةٌم بِمَا قَمَتْ أَدينينثُم مجَُكثُ جَأُكَ يَحْلِفُونَ بِالل إ أَرَدَنَا إِللاا إرَانَ وَتَوْوفِي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعذهم وكلهم فاعرض عنهم وعذهم وكلهم في ان فتهم بليغا وما وَنُصُولٌ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَتَسْتَغْفِرَ اللَّهَ جَاءُوكَ فَتَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَوْصَرَ لَهُ مروصُول لَ وَجَدلهغَةَ وَرَبَ الرَّحمَا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤمنِنونَ حََّ يُحَكمُكَ فيِي مَا شَجادَيلَثَُّ لاَا يَجوا ثمَُّ لاَا يَجوا فِي أَ قُسين وقضيت ويسلموا تسليما